الرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبهم مما ترك وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت آحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس